رَبُّ السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطرر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من فاضُل وَلَم يكُ شَيئ فَورَبِّكَ لَ نَحشُرًاَّهُم وَالشَّ قينَةَُّ لَ نُحظِيرًاهُ ثمَُّ لَ نُحظِرًاَّهُ حَلَجَه نَجثية ثمَُّلََ زِعََّ كُلُّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِعْتِيَا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا فَصِبْيَا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ على رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا قَُّ نُ نَج الذيذنَ التَّقَوْوَنَذَر الوَّالِمِينَ فيِيهَا جِسية وَإذاتُتْ ل عَريهِم آياتَةُنَ بَجّنَاتٍ قَالَ الذينَ كَفَرُوا قَالَ الذيينَ كَفَرُ لَِّذينَ آمبَنُوا أَُفَريقنِ مقاما وَأَحْسَنُ نَبِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَافًا وَرِئًّا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّا حَتَّى إِذَا أو ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ فَوَا بًا وَخَيْرٌ مردا